اتيمي صلاه طال النبي محمد مدي I'm um. تقبلها حتما بغير ترى Editha, illa salallahu ولا عدل ولا لا ولا كل لا لا عدح لسلام لا ندينا وجميع الكون Azt Редактор